الحمد لله يا فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا دون اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في, في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا مرسل لها وما يرسل فلا ارسل له من بعده وهو العزيز الحكيم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 الحمد لله الصرف الشكور السميع العليم العلي الكبير الذي شملت قدرته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا مد له جل عن الشريك والنظير وتعالى عن الشريك والظهير واشهد ان محمدا عبده ورسوله Yes. Yeah. No للخمسة أجزاء الأول أو الأخيرة من كتاب الله عز وجل على هذا الحال فهي جلها من الصور المكية التي What? Happened? صلى عليه وسلم اذا لا بد I know. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الصطيه بنت حيي لا تصلح الا لب نهى ابنه سيدني بسبب العار وكان في صفية. فقالت يكفيك حسن يعني يكفيك من صفية واشار. ماذا كنت? مضطقة. لكن الاشارة تتهم منها العين. انها تنتقص صفية بقصر قال ماذا? اللي هي قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم يا عاش لقد ويقول <تصفيق> مش салат. Федер فيشونوا جوه هذا وصدورهم عيادا بلا بدون العذاب ان يعذب المرء نفسه في نفسه وهاكذا عذابهم في الاخره اعظم صحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانه كثير النوم اي صحب الصرف وكلف في الكلام فقال صلى الله عليه وسلم اين فلان وفلان فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت كل من جيفة هذا الكلب النذل فقال عفا الله عنك يا رسول الله كل من جيفة كلب for both بالقول باللسان والاشاره بالجوارح والاركان ان نبيكم صلى الله عليه وسلم لما توعد رجلا كان يطعم في اعراض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو رايتموه متعلقا باسبار الكعبه فاقتلوه لعظم جمه محمد صلى الله عليه وسلم فاستسمحك فانه سيعفو فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم عند الاشجار سجد من الجهه الاخرى عنه الوجه ثلاث مرات أو اربع مرات يأتي الرجل الانتهاد أربعة ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال لأصحابه بعد ذلك أليس فيكم رجل رشيد راني قد أتعرفت عنه فقال صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن تكون له قائنة عين بخياله بالعين اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم خيال اذا تركت شرجه. تخيل دينا دي وتدخل تحت هذا الحب الشرعي تقول قولي هذا واستغفر الله بسم الله وبسم رسول رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قال الله جل وعلا ويل لكله مزبل لون الذي جمع أعماله وعدها قال أحد العلماء هذه الصورة جاءت في الترتيب المصحفي بعد صورة العصر والعصر إن الانسان لفي هوسخ ثم استثنى الله جل وعلا اهل الايمان والعمل الصالح من عموم الخساره قالوا فذكر الله جل وعلا الاخلاق التي تشرب الخساره في صورة الهمزة كأن الله جل وعلا قال إن الإنسان لفي خسر وأوصاف الخاسرين أو من أوصاف واختصال الخاسرين كل همزه لمزة الذي يفعل تلك الأفعال وتلك هي العلاقة بين صورة العصر وبين صورة الهمزة الذي جمع مالا و اخ فياد كما ظن قارون ان إذا نظرت إلى صاحب الشواء وهو يشوي لك مثلا المسلمين. اللهم نصرحنا نصرح المستضعفين في كل مكان. اللهم لا تجعل لكافرين على قبيلنا السبيلة.